Bismillah al-Rahman al-Rahim. Tersilul Kitabil Allah al-Aziz al-Hakim. Inna azalna ilai Kitabil Haqi, f'abdillah mukhlisallahu al-Din. Alaillah al-Dinul والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاً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 Subhanahu wa taala al waheed al qahar. خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كلٍ يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفور. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا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 هو عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضروب دع ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قضل وجعل لله أعدادا ليضل عن سبيله قلت متتعب بكفرك قل إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن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 Ketika kita nabi Taqooh, tak ada اللَّهُ <سؤال> لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادًۭا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ فَوْرَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ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 لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجره ويجزيهم أجره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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم.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 Ku'l awalu kau'na yamliku n shi'au, wala yagtilu n. Ku'lillallahi syafaatu jami' alahu mulku s- s- mawat wal-arz, thumma ilaihi turjau n. W'ida dzukirallahu w'ahdahu shma azat qulubu al-ladin la yu'minu n bilakhirah. W'ida dzukir al-ladin Mafaatir al-samaوات والارض عالم الغيب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 كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون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 قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون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 سَمَاوَاتٌ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ sudah wujudkan Kitab, wujudkan Nabi وقضي بينهُ بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرأ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها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 فنعم أجور العاملين وتر الملاك تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين